اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا, وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيدنا وبين معاشيك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 وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا اله الا النار مصيرنا ولا اله الا النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا خالصا لك وفي رضاك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العمالنا سندا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعناه نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْنَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْنَا وَنَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْنَا وَنَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْنَا وَنَبُوءُ وَنَبُ بِذُنُ بِنَا فَصِر للَناَا فَوصِ للَناَا فَوصِ لن فَإَِّهُ لَا يَصِر الُّنُ بَِلَّا أَد فَإِهُ لَا يَوْفِ الّنُ بَإِللا أَنت يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اغفر لنا اغفر لنا ارحمنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم أمنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا <تصفيق> وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقا لنا إلى رضوانك والجنة واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرُنَا وَكَمْ مِنْ بَنِيَّةٍ إِبْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرُنَا فَيَا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرُنَا عِندَ نِعْمَتِهِ فَلَنْ يَحْرِمْنَا وَيَ مَنْ قَلَّْ لَهُ صَبِضُونَعَ دَبَلَ إِهي فَلَمْ يَطُردِنَا يا مَنْ رَآانَا عَلَ الْمَعَسي فَلَمْ يَفضَحنَا يا مَنْ رَآانَ عَلَ المَعَسي فَلَمْ يَفضح يا مرانا على الذنوب فلم ياخذنا يا ذل المعروف الذي لا ينقضي ابدا يا ذل المعروف الذي لا ينقضي ابدا يا التي لا تحصى عددا يا فرجنا اذا غلقت امامنا الابواب وتخلى عنا الاهلون والاحباب وتبقى الطعنت بنا الاسباب بك ندرؤ في نحور الاعداء والجبارين اللهم اعنا على اخرتنا اللهم أعنا على آخرتنا بالتقوى وأعنا على ديننا بالدنيا اللهم نسألك فرجا قريبا لإخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم نفث كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يَا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنه اللهم إنهم الآن بين يديك وأنت الكريم نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك أن تتجاوز عن مسيئهم أن تتجاوز عن مسيئهم أن تتجاوز عن مسيئهم, تتجاوز عن مسيئهم وأنت عفو وان تزيد في احسانهم وان تزيد في احسانهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والانفسحة والسرور اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والانفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجهدك واثقين واغفر لنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناد لوحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعل القبور بعد خراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب نشهد أن لا إله إلا أنت لا رب سواك ولا إله غيرك ولا شريك لك ولا ند لك نسألك بهذه الشهادة أن تعتق رقابنا من النار اللهم نسالك بهذه الشهاده ان تعتق رقابنا من النار اللهم بهذه الشهاده تكتب لنا براءه من النار اللهم بهذه الشهاده تكتب لنا براءه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اقبلنا برحمتك اللهم اخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اكبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اكبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا وعوضنا فيه خيرا اللهم عزنا فيه بالقبول اللهم عزنا فيه بالقبول اللهم عزنا فيه بالقبول اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مفرودين برحمتك يا, يا ذا العظمة والجبروت والعزة والملكوت صل على خليبك محمد صلى الله عليه وسلم وآته سؤله يوم القيامة اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين واجعل هذا البلد مشر آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تقم للكافرين على أرض الإسلام راية واجعلهم لمن خلفهم عذرة وآية اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماءك اللهم انهم ارونا باسهم وقوتهم اللهم فارنا بأسك وقوتك وعجائب قدرتك فيهم اللهم فارنا باسك وقوتك وعجائب قدرتك فيهم ليس لها من دونك كاشفه ليس لك ليس لها من اذفت الازفه وليس لها من دونك كاشفة اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا ما نحن فيه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه